الحمد لله نحمد ونستعين ونستحر نعوذ بالله مشرور ينفسنا ونسيات عمالنا ليديه لا فلا مظل له أن يضلل ونهادره شغال لها دماغ ونشارك للمشاهد ونحن نحن نحن نحن نحن نحن ثم تعلق في الثالث من السنة والنكمة وحياة ما هو فالتناول الاتبال على انه الربط العربي المنزل ان الله سبحانه وتعالى يجعل الاتبال لنبوة جهد ولقيام للإنسان المنطور المستوى المنطور المنطور المسعى لتعبى الاتبال فهجنا منه أصل الأزيزة لأن كل الفاسقة وعادة عدينه إما بالبيان والتوضيح فإما كونها تمز حكية جراء أما السنة فقد تناولها من حيث ذاتها فبينا أنها قولية وفعلية تفريرية فقال السنة ثبتت أن نسم الله عليه السلام على القرآن من قول أو فعل أو تقرير ثم في علاقتها في القرآن القديم وأنها تأتي مبينة لكتاب الله ومن الميان ذلك وبيان بالإثماء الموجود أو لخصيص الأمور أو لتقييد الإطلاق ثم بينا بعد ذلك أن نسلنا في علاقة في القرآن أجمعنا بالتأكيد هذا هو باستخلال عن الكتاب القرآن بمعنى أنها تولي بحكم عديدا فكت عنهم القرآن الكريم. هذا ما عليه ما وضحنا بقوله صلى الله عليه وسلم ألا أريد بوتيه القرآن معه وحديث ألا أن ما حرم رسول الله هو مثل ما حرم الله وقلنا أن العلماء يضحون إلى هذه السنة المقابلة تعينا إلى هذا اليوم نتناول معكم الإجماع الحقية السيفقية ثم ثم نأتي إلى الباب الزديع فيقول الاجماعة هو اتفاق مجتهدي هذه الغمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عقل من الاعصاب على حكم شرعي وهو حجة في قول ادعاله من يشافق من بعد ما تبين المعودة ويتبع غير سبيل المؤمنين لموزه ما تولى ونصره جعنم وساءة نصر وهو باسماء عملي نقلته الأمة نقلته الأمة كلها كالصلاة الصيام ونظري وهو إما أن يكون مبنيا على النظر الاجتهاد عن أدلة خطعية أو أدلة ظنية وهذا وقوعه ممكن ولكن معرفته متعذرة من انتشار المشتريدين في الأساس وفكرة عددهم إلا بإجماع الصحابة قبل انتشارهم ومنحصب عدد المشتريدين قوله في تعريف الإجماع هو اتفاع اتفاع بمعنى اتحاد سواء كان ذلك الاتحاد قول او الاتحاد في السكوط او اتحاد الفرح او اتحاد التقرير هذا هو اتفاق المجتهدين وهنا قيد اخراج غير المجتهدين في العوان واهل التقديم ومن لمس يخلق درجة الاجتهاد او من لم تتوقف به شروط الاجتهاد وقوله بعد ذلك المجتهد هذه الامة قيل ايضا ليخراج الامة غير المسلمة فان اجمعها أو خلاقهم لا يعتدوا به أي لا يعتدوا بإجماع أو باستفاق علماء يهود المصارى على أمر ما فماذا يعتدوا بإجماعهم أي بيشاط الإجماع يكون إجماع هذه المجتهدي هذه الأمة نقوله بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا إجماع للمجتهدينا لحضرته من حصر الله عليه وسلم هنا اجتهاد لأن الاجتماع يكون إلا من اجتهاد والاجتهاد لحضرته الله عليه وسلم في حياته كما يعرض أنه الاجتهاد من ورد النصر أشترد في الاجتماع يكون هذا الاتفاق من مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضير في تعريف في عصر من الأعطاء هنا قيد وهو أن يكون هذا الاتفاق من المستجيبين او سائر المستجيبين المتواجدين في ذلك العصر دون من مساله منهم ودون من ذم يوبخ به ومن هنا ذكر في هذه العباره ان الذي بلغ غزاره ذات اشتهاء خصوصا في الاجماع حكم من الاحكام لا يعد ذلك مستنبط من ذلك العصر اريد ان اضع عباره اقول الذي حصل وباء ضرب الاستشفاء بعد التقارير الحكم على مساله الماء تقريرها تقريراً إجماعياً من, من قبل المستهدين لكن فلغ درجة الاجتعاد بعد حصول الحكم على هذه الحادثة المسمعة لها فإن ذلك المستهد لا يعتر من ذلك العصر لما نحارف عن ذلك العصر فخلافه بعد ذلك لا يؤثر في الإنمان ثم فرضه هذا ذلك على حكم الشرعي يعني في عقل المنصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون متعلقا بالأحكام الشرعية التي تهموا المكلفين ومعنى ذلك دي كذلك الاخراج غير الاحكام الشرعيه كلاحكام جيويه او احكام عقليه في الحساب والهندسه من هذه الامور وبعض من سالف اللغه فريدنا الناس حول هذه المسائل غير الشرعيه لا تسن ما اجماعا علاج يسمى إدماعا بالاستيغاثة فإذا تعريفه يبدو كاملا فهو أعرفه بأنه هو اتفاع مجتهدي آل العمى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من على, على حكم شرعي أو على عمر شرعي يأتي ويقول ذلك بعد تعريف الإدماع يسكم كذلك سيادي النقائل اولا يذكر كل شيء ذلك في مسائل النضنيه عن النظر والاشتهاء يبين لهم ان اشتهاء الكمال ان ممكن وقوع ما بين مساله النسبه مع الإجماع هل يمكن معرفة الإجماع الإجماع متعدد إذن فيه الثلاث نقاط تناولع مصنفاتنا سنتناولع إن شاء الله بك فيقول وهو حجة مراد وهو راجع الإجماع وهو حجة وهو حجة ما ذكره حجة باكبار ما عليه العلماء أن في كل عصر من الصور وفي عصر من ما كما في التعريف يعني التعريف ذو أخذناه بمنظور العلماء وكان فيه أرد ورز لكن في هذا المنظور أي بمنظور الدمور فصحيح وهو حجر خلافا لكثير من الظاهرية الذين يذهبون إلى تحييز كوديه كوديه كوديه اجتماع دي اقص صحابه وخلافا لبعض الاخنا الذين يرون ان اجتماع الطيعه خاص بالصور الثلاثه او الصور وهي الصحابه والتابعين وتابعاتهم انا فيتي راي من نوعي اخص في كليه الاسلاميه يعني هذا راي الرحمه ما هو راي ظاهريه قديم مفصل يناقض الفلسفيه المطلقه ومدار الجموم فتقينا ما ذهب اليه ثورات الفاعشهم نظامي هذه دعو انه خاص نفي بالاجماع من الصلاه فنذكره المصنف هنا انه حجه وانه حجه في كل عقل من الاعصاء هو من اهل الجمهور والجماعه والخالف خلافا كثير مره رقمنا قال انه فقط حجه في, في عاص الصحابه منعرف انه خُلق في عصر الصحابه لا يعرف بهذا التاريخ السابق وان مارجع ضروب قيضا بعصر الصحابه لا يخُص في عصر من وان ما يقول ايه عصر الصحابه ليس إلا ومن قيده بالقرون المفضله يقيد في التاريخ فيقتصر ادراجه محصورا في قرون الفضاله في <سؤال> الحديث خير الناس قرنين من الذين من ومن أفضل يعد الإجماع باطيا إلى أن يلتق الله الأرض ومهامي لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث يتدار الظاهر من أمته على الحق ظاهرين حتى يأتي الله وعن كذلك من نظر إلى, اشتراط الى عدم اشتراط المستهدين بإجماع اشتراطها عامة الأمة إنما نجعل الأمة إنما هي كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي اشتراطه ليس فقط من الجعوة من الجائلة من الجعوة ايضا فابرقوا جسماء بانه اكتفاء الامة واذا ادده وغيره نلابس كتير التفاصيل وانتكد بما ذكره المصنين هؤلاء بائق انه قوم ذا والصحيح وأقوى سبيل في جمعهم في كون يتماع حجة هو ما أورده المصنفة من آه في حول حرص النساء يشارك الرسول من بعد ما تبيد الربودة ويستطيع سبيل المؤمنين وولي ما تولى ونصيد أنه سأخصر هذا أقوى سبيل عند البداية الجمهور الذين استددونا بحجية الإجماع ومخاذه أو دمس هذه الآية على المجنع أو تحديث إتباع في قياس سبيل المؤمنين على الجوال السلوط قياس سبيل المؤمنين وتوعد المخارج بالتخدم في الدنيا والعذاب بالعسرة فكما أن المخالف لا يجزل له المخالفة ويشارك الرسول فكذلك لا يجزل له فديده عليهم اتباع الرسول واتباع سبيل المؤمنين وعادة مخالفتهم في اتفاقهم ذلك لأن الله أمر تعالى إذا توعد بأمرين إذا توعد بأمرين فإن وعده أو توعده يقع على كل واحد منهما على انتراض أو على اجتماع في فيه من عارض هذه الآية بقوله أنه إنما يبحق الوعيد هؤلاء فقط بمن يشارك في الرسول مع مشاركة او على المعتباعي لسبيل المؤمنين أما على سبيل المكرار فيجوز ذلك أي اعتراض على هذا فهذا الاعتراض بعض صحيح كما ذكرنا آنفا أن الله سبحانه وتعالى إذا سواعدوا فإن توعده يحصل لكل واحد من على انقراضه أو على اجتماعه ولا يدود أن يحصل القذر أو الوعير على أحد ما معينا دون الأرض وهذا معروفة في حيات أخرى ما في قوله تعالى في آخر سؤالة الفرقان بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى أن ولا يخذون من سبح حرم الله إلى بحر ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثم قولوا يلقى ثم على الكل أو على كل واحد من آخر المذكورات على سبيل فرق سواء كان جعل مع الله نزا او قتل أو زمن لما دي قرية يلحق فيها الاسم جميع المجتمعات على درجة بأنه فيه تفاوض في الاسم وما فيه تفاوض في القضو ويلحق الاسم أيضا على كل واحد من فردة ومجتمعه كذلك هنا يلحق الاسم لقوله الاسم تعالى من مشاقة الرسول من حسنا تبينا ذو الهدى مشاقة ومخالفة كما أن مخالفة سبيل المؤمنين يرحقوا الوعي سواء في اجتماعهما يعني مخالفة الرسول فضلا عن مخالفة سبيل المؤمنين كذلك بانفراضهما أي مخالفة سبيل المؤمنين وحده أيضا يحقون فإذا هذه الثالة أو غيرها من هذه الغابة استدفتها جمهور ولعنى المصنفة هنا رأى أن هذه أقوى دليل أورضها هنا لبيان حجة في الجمهور لتوني الإجماع حجة على نحو ما تجده بهذه الغابة ثم يبين المصنف بعد ذلك بحوله وهو قسمان عملي نقالت الأمة كلها كالصراء والصيام يعني الآن العملي أراد به هو إجماع الأمة أو إجماع عامة النفس هذا الإجماع هو ما يسمى من معلوم من الدين بالضرورة فالمعلوم من الدين بالضرورة هذا ما يسمى به إجماع الصوم ووجوب الصلاه ووجوب الصيام ووجوب الحج طريق القدر والسنه والنبي كل هذه امور معلومه من الدين بالضروره هذا اجماع عن دين او في اجماع الناس وهو في اجماع قطعي فيجوز للناس الركون في البت ثم يأتي إلى قسم الثاني وهو الإجماع النظري سماع الإجماع النظري يعني أنه قال وهو إما أن يكون مبنياً على النظر والاستعاد عن أدلة قطعية أو عن أدلة ظنية إما المعروفة لتفسير الجمل هي تكتف إما وما تكتفها في إما أخرى وغالباً ما يكون فيها الضرفة هذا يكون مصروباً بالوعب إما وإما ولكن اعجزوا أن يستغنى عنها إذا كانوا في سيارة غنياً عن ذكر الجملة الثانية اكتفاءاً بغيرك ولهذا تكون العبارة كأنه اختفى بغيرك تكون العبارة وهو إما أن يكون مبنياً على النظر والاشتهاد عن أذبة قطعية أو يكون مبنياً على النظر والاشتهاد عن أذبة ضمية تعني أن أنه ذكر جملتين مثل جملة إما الأولى ثم ت linguسطين إما أن يكون مبنياً على اجتهاد النظر عن أذبة قطعية وإما أن يكون مبنياً على نظر الاستياد عن أذية ضغنية هذا نمثلون له نحل الوطن مرسل دستان إجماع الوطن مرسل دستان إجماع وهذا قد يريد هذا الإجماع مستنده هو. تكون دليل قطعي فقد يكون مستند دليلاً إذا تواصل هذا أو معظم التواثر فيكون قطعي السبوط في هذه الجهات أو يكون قطعي تبذل في أوقر فهذا إحتاج إذا نظر إلى سفت الشب سفت الشب ومستند في الأنس إذا كان سفت الشب هذه الأسئلة جاء أو أو, أو أو توصل إلى المجتمع وكان الذي توصل إليه مستنده, مستنده هو الهدلة القطعية كان بإجماع مبنيا على النظر والاستهاد عن الهدلة القطعية وإذا كان على هذله ضمنيه فاذا العمل انهم هو وما كان معلوم من الظهور هذا الذي تناقلته الامه ولما جرى هذا مجرى الضرتي هو اجماع ثابت وهو حجه قطعيه ولا شك تبقى النظر هذا قد يكون مستند الى هذله قطعيه فيعقد ثقمها وحتى يكون مستند الى ذلة ضريعة فيعقد ثقمها ثم يقول بعد ذلك وعلى المسألة يسمى الثانية بعد مسألة في الحجية وقسم السبع وقسم الإجماع إلى قسمين يقول وهذا وقره ممكن وهذا هو ممكن هنا المصنف سلك مثلك جميعون تقريبا أو غالبا يسلك مثلك جميعون في تصور انعقاب الإجماع في عصر العصور من غير أن يكون معلوما من الدين في الضرورة أنه ممكن في العالم ذلك لأن الحفظ هو الإمكان ولا يترتب على فصل وقوعه المحافظ ولذلك يستظهر هذا الإمكان حتى يثبت على السر هل من جهة أخرى أنه واقع فعلا بمعنى أن الإجماع هذا إذا ما رجعت الكتب الفقر الكتب المعنية للإجماع وجدنا أن هذا الإجماع ليس فقط ممكن ولكن حقا فعلا إجماعهم على أن الماء إذا تريد أصافه استرائد فأوضنه ورقه وطعمه أنه لا يرسح به. كذلك إجماعهم على أن الوضوء في المرة الواحدة كما ان إجماعهم في ذلك في مسألة شحمة من زيز كلحمة من حيث التحديد وإجماعهم على تقديم الدين تقديم الدين على الوصية في ميران وإجماعهم أيضا في مدين موافيد كثيرة مناء إجماعهم على إعطاء الجدة السكتوس وإجماعهم على أن إبن الإبن لا يليس مع الإبن وإذ ذلك من الإجماعات التي وقعت إعبن وهي أبناء مبتوسة ومنتشرة في كتب الكفت فضلنا عن الكتب المعنية لجمعه هذه إجماعات كإجماع من المنجد ونراكة إجماع من هل ريليا من كتب المعنية لجمع هذه الإجماعات فإذا تصور إجماع ممكن بل واقع فإذن هل خبكات المصنف لكن فيه قد نبين هو وقوع الاسم فضينا الاطلاع عليك والعلم البيض ولهذا يقول بعد ذلك قال بعد ما قال وهذا وقوعه ممكن يقول ولكن معرفته متعدرة لانتشار المشتهدين في الأفاق وكثرة عددهم إلا إجماع الصحاة وإلى هنا من حيث العلم, به... العلم بحفول الإجتماع أو الإطلاع على الإجتماع ها هنا المصنم ثلاثة بعض الشافعية وبعض الظاهبية أو كثير من الظاهبية الذين ذهبوا إلى عدم إن كان إطلاع على انتشار المشتهدين في الأنصار أو في الكرة وفي الأفات فلا مطمع لبعلم البليل ولكن يبقى الإجماع محصورا قبل انتشارهم وعلى قبل انتشارهم قبل انتشارهم إنما كان في عهد الصحابة حصلوا في عهد الصحابة وهما فكروا مصنفة وطلقات إلا إدماء الصحابة قبل انتشارهم فهم فيمكن الإطلاع على آذف دون من سواءهم خلافاً لصعب كما ذكرت آنفاً لبعض الحمافية الغناف يرون أنه يمكن إطلاع فقط في الثلون التدات المفضلات في الحديث ويأتي الناس ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم وأما جمهور العلماء فيذهبون إلى أنه يمكن افطلاع على أقوال المستهدين ونقلها في كل عصر من الأعصاء ولا أشترك أن اشترك عندهم أن يحصل هذا التبعاء في زمن الصحابة دون منسوا فين المصنفة هنا سلك من سلك لكل من الناس. من حيث الحجية وكرنا أنه أن الإجماع يحصل في عصف كل عصف من الأعصار من حيث أنه ذكر في تعريفه إتفاق مجتهدي الأمة ومجتهدي الأمة بعد وكال في حيث الله وعلى الله وسلم في عصر من الأحصار من عصر ثم ذكر في آخر شيء كأنه تراجع من ذكر أنه لا يمكن أن على هذا بالأصل أن كلام الأول هو تعريف الإجماع هو مذهب الجمهور العلماء الذين يرونه بالكفي عصر العصار وأن وقوعه ممكن وأن العلم به أيضاً غير متعذير فلا يتقرب أن المذهب الجمهور لا من حيث التعريف ولا من حيث الوقوع ولا من حيث العلم في, في حين ليت ان القول الاخر في الصنعه يرى ان معرفتهم تتعذر لسبب جور جسر يصر الله جل وعلا وهي التي ان شاء الله عندها قدره دي دي طيبه او ما يسمى بالروحيه يعني في التاريخ تاريخ حديث ورد هنا مساله كمان اا العلم دي ديما ذلك قال اا كيف كان معرفته متعذره في انشائه في اثرته وعدده الا اسمه الصحابه قبل انقضائه ف اا سيكون فمنحصر فمنحصر عدد المشاهدين يعني هناك ما قلنا يذهب هذا الجمهور الرضماء الذين قالوا انه لا يصح في لا في عاصم الصحافه والا في عاصم الصحافه متابعي المتابع 77 قناه على هذا الكلام لانه بين ان الاعصار اخرى اعاده المستفيدين ممن بلغوا درجه الشهاده لله قام الشهره في لا تقفى على الباحث بحيث أن الباحث يمكن أن يدرك هؤلاء المشاهدين فديها ذلك ودرجة اشتياك فيسعوه نقل الضوء فيسعو العلم لأقوالهم ونقلهم هذا هو رامو الثاني أنه إذا نضطنا إلى أرضات العلوم الومية وجدنا أن ختماع وتحّ في مسائل عديد لخ فلا أن يكون في عن الفقة أو الله إذا كان الع من العلوم ي ف الاجتمال إاجاعهم على مسائل في في أي عثر هل العص فلا أن ي يكون من نسقي لاحد الكتب وعلى العين الشرعيه الاولى تحقيقا لمساله الاجماع كذلك هو فيلمنا من ناحية الضروريات المذاهب ان العواين يحققون الاجماع الموجود في المذاهب عبر السمات وامقصر على وأقل نظرا فلأن يكون فيما من المجتهدين الذين هم أقل عددا وأكثر نظام أولى وأقوى هذه ردود الجمهور على ما ذكره الظاهية الظاهية الشافية وقضى المصنفاء جواب الجمهور من ثلاثة جزء الرصد الاول كما قلنا كون اهل الاجتهاد قله يمكن حصرهم ومعرفتهم في عصر اخر الرقم الثاني الحاق ارتياز او الحاق الحاق اجماع اهل الفقه باجماع لا ذو حربا في حدود ديليها في المساريه التي يحترمون بها وتحصوها فإذا كان هذا متحقق بالانفراد أو لا يتحقق قانونا الامر ليس هو ما هو مع امور ما هو موجود من مسائل الفقهيه ان العامه او يحفظون اجماعات في المذهب في مذهبه في المذهب في ناس يحتفظون او فانقولون هو العراء اكثر عددا اخذت النظره فديما غير كون الاجماع من شأن المستندون ما ذهبنا اكثر عددا حول النظره حول بهاولا فهنا الجمهور الى الرساله او ما رصت الموت تعليقات الظاهرية وشافعية ونصدات الموت من هذه النحوة ها هنا ينقل والحال هذه التحرير او ثقاف حريب بسنبيه او جديد بسنبيه ها هنا هو التحرير بين ثون بالاجماع حجه شرعية ماضيه الى يوم القيامه يعني ماضيه الى ان يظهر اطام عليه يعني يتشمن كل الاعصاب في الحديث زي كده زي كده وهي قول حتى ياتي امر الله وذلك يعني الصبر هذه حجه ولا يفوت طنقها الا بنص ولا يجوز تخصيصها بغير مخصص فتبقى في الجمع تعني الآية بذلة بها والحديث والأحديث الأخرى وعجل الآية بذلة بذلة بها على حجي الإجماع مستمرة في الأعصار أما حصول الإجماع ووقوعه والعلم به كانت أسألة خارجة عن هذا المطالجة عن حكية الإنماء حيث هو فهذه تحتاج إلى مسعى تحتية ومسعى استقرار لمعرفة ما إذا كان حفظت إسماء ووقع فينا وهذا يختلف باختلاف كل مسألة ويختلف من عطر لآخر فهنا هنا لعظة المصنح أراضى في قوله في عطر من الأعطاء قبل قدير إنما بإتغاء لتحديث إتغاء بيان حجية الإجماع أنه يبقى مستمرا في الأعطاء يبقى مستمرا كحجة ماضية في كل الأعطاء أما هؤلاء فرأى أنه مع أن معرفته متعذرة أنه هذا رأي آخر لهذا نجد أنه لسه هناك في كلامه تعارض أو افتراض بين القول من حجية في كلامه الأول أن هذه حجة فاقية والمسألة الثانية العلم به عنده هو الذي يهجحه أنه يتعذر معرفته من نظر إلى تفرق المستهدين في العنصار وتباعد المسافات ومفازات وغير ذلك تحقره في العلم به فقط في اسم الله صحابة نقول أنه هذه مسألة وقوعه أو تصوله أو العلم به تختلف من مسألة لأخرى ومن عصر آخر تحتاج أو تتكت إلى أن يبحث كل باحث ويستقرد الأطوال فيها ليذلك ما كان فيه إجماع في ذلك العصر أم لا أما القول بعدم العلم فيه والاستماع عليه متعدد ومتعدد صحابه ليش توقف ذلك الجمهور ومذكرنا وإحنا ما مهم ذلك بشكل سيئ وضعب وكثير من الظاهرين بعد ذلك إلى الدليل الأخير الذي هو الدليل المتقف عليها عند الجمهور وهو الديس. يقول هو الالحاق فرع من جهود الحكم بعصم معلوم الحكم في ذلك الحكم يوصن جامع ما بينهما يكون هو سبب الحكم ثابت تاريخيا مع انتفاء الثالث بين الاصل والفرع كالحاق النبيذ بالخمر في في التحريم للكار جامع ما بينهما الذي هو رد للسوق تحليمي ممكن ملحظ صغير لكن المهم نسير بالشرح على نحو ما هو منصوص عليه في الكتاب أي نص عليه المصنق وكتبه هنا في الكتاب لا نزيد على ذلك فيهوات عريقات أو شرح فقط لا دي كلمه غير حفه انه راح نخرج من من طور شرح الكتاب الى شيء اخر ف كنا في تعريف المصطلحات فحال هو الحاق الفرع المجهول للحق والفرع المجهول للحق المراد به والخاتمه التي لم يغيث لم ينيس فيها نص أو إجماع نص ولا إجباع كمثلا النبي كمثلا أرز مثلا لكن في يريد فيها نص نمية نوعها نص والمراد بالأصل المراد بالقرع هو المقيد والمراد بالأصل هو المقيد حقيقي وهو الحاتفة التي ورد فيها كتاب او دليل او نص او اجماع فوضع ذلك النص والاجماع بان خفنك الحرام مثلا او البق في المقابلتي القرص فوضع الحاق طرح الى عدله طرح بالارض هذا الإلحاق إنما يكون في مطلق النسبة بالمعنى نسبة الحكم في ذلك وهو أنه يلحق الفرع بالآخر سواء من جهة الهجاء أو من جهة النبي أو من جهة الخضر أو من جهة الظلم فيلحق النبي بالخضر من جهة التحريف وينحق البغض او ينحق الارض بالضد من غير تغيير في الترتيب فاكر سواء كان حكم الاصل ما ما كل حكم يترتب على الاصل يضاف فان ذلك حال الاضافه الى الفاء راعنا أريد أن نشير إلى شيء وهو أن المصنع راعنا سنة عدن مثل كنتم هم في تعريف كلمان في تعريف خياس أخوان يتمثل ذلك أنه يعتبر أن القياس هو من فعل القلق أو من الفعل المشتري خلافاً للآبد ابن الحاجف ومن وفقه رما أنهم يعتبرون القياس فيها من فعل المشتري وإنما هو تاثيل شرعكم مستقل وعمل المستهيق قاصر على حق الحكم وليس له خالص ولا ربما اعتبر ثمنا اعتبر من غير المستهيق عبر عنه في وابي اثبات وعبر عنهم في التعديه وعبر عنهم في حمل المعلوم على معلوم بجامع بينهما أو اثبات اثبات لا تكون على أصل أو تحديد حكم الأصل إلى الخرق أو إلحاء حكم الأصل إلى الخرق يعني كل هذه تحتاج إلى فاعل الإلحاء يحتاج إلى ملحق والإذباب يحتاج إلى مثبت والحامل يحتاج الى حامل وهو الصحيح مدفوع الى كوني قائل القياس ان عمل القاضي ثم يقول بعد ذلك الى ذلك الحكم وصف جامع ما بينهما الوصف الجامع ما بينهما هو اشتراط ها اتحاد في الوصف كالإسكار بالنسبة للخمر آه بالنسبة للنبي فهو اتحاد من <تصفيق> الخمر والنبي فهنا اشتراف الوصف لحرائس ما إذا كان حكم القرى تبتى في النص لو كان حكم الأصل عاماً وشامل ذلك العموم شامل ذلك الفرع لم يكن ذلك الفرع ثابتاً للحياة وإنما يكون ثابتاً في العموم لذلك ذكر الصفر أو الجامع بين الأصل والفرع في إخراج لإخراج الفروع أو الفروع التي تدخل تحت أو التي تمثل جزيات للنص أو للإجمال هنا قيد مهم أيضاً لإخراج كل الفروع أو الجزيات التي تدخل تحت عموم النص أو تحت عموم الإجمال إذا في قولي وصف جامع ما بينهما يكون هو سبب حكم الثابس في الأطل مع انتفاء الثارث بين الأطل والفرق كان النبيذ بن حمر في التحريم لبإستار الجامع ما بينهما الذي هو إلا التحريم ولا المثال فديل فقه المصنف هنا ويقوم راء القياس وهو قياس العله اي لان الاقيسه كثيره مراد من طريق التعليل وعن طريق التمثيل في جميع جماهير البرا في صم هو القياس الحقيقي وهو مماط الحكم وهو قياس العداء هنا لا يمكن ان يكون هذا يعني مثل هذا القياس المظهور هنا لا يمكن الا بمقدمتين حتى يتم هذا القياس المقدمة الأولى تتمثل في إدعاء علة الأصل ولا يكون ذلك أو الوطوف على علة الأصل إلا بأذلة الشرق أي لا يجوز أن يكون بغير أذلة الشرق لمنى علة الأصل تدركه بأذلة الشرق وهذا له مسارح ما تسمى بمسارح العلاء مسارح العلاء إما أن تكون ينقل سواء كان هذا النقل سواء كان نقص قاضع أو ظاهر والنقص منه إمام التنبيل وقد يكون من مسارك العزاء الاستنبار والاستنبار في المناسقة في الصبر التقديم في الزوحان وشوث العزمين هذه كلها طرق ومسارك للنقص معرفته والوقوف على علة حكم الأرض علة حكم الأرض إذن علة حكم المقاتل المدهولة علة, علة حكم الأرض الوقوف عليها يجب يكون في أدل الشعب وطرق التي تعرف بها هذه العلة تكون عن طريق المشكلة في مسائل العلة ومسائل العلة ستكونوا عن طريق النقل أو عن طريق الاستنباط عن كما قلنا أن تكون قضعية أو غنية أو عن طريق الاستنباط وهي طرق معروفة مناصبها ستكون تقسيم ضوعة قياة القرض إلى آخرين المقدمة وهي التي تتعلق بحكم القدر حكم القدر لا تتوقف فقط على ادله الشرع بل يجوز اثباته بالحسي والعقل والعرف اي لا توقف القياس على لا توقف حكم القدر من حيث إدبات حلته يمكن أن تثبت علته لحس مثلا لمن أراد أن يلخق مثلا الفأر بالهرى من حيث السقوات والأصل في, في الهرى وآصل الحديث قال, قال هي بيشة في إنما من طوافين طوافات وخذت العلّة ها هنا وصنبحت هذه العلّة وهي التطوار أو, أو, التطوار،, أو التطوار وهذا إنما علم بدل الشرع وهو الحديث الثابت فعلّة رأس لكن في الحرع وهي, وهي الفعر أو الكنب عند البعض فيعركم إذا كان كان تحت يحصل معه التطواب إنما يعرف في الحسن أو بالنظر أو بالعفو أو ما إلى ذلك مثل هذه يعرف القرى من طريق الحسن ولا يلزم أن يكون عن طريق دلة الشرعي إذن السياس من, من هذه المقدمتين من معرفة فذكر هؤلاء المصنف فقط المثال بعد ما ذكر تعليل القياس فذكر مثال يفتح في ذلك في مباحث القياس وهي قويلة وقويلة جدا ننتقل بعد ذلك باب الرابع في القواعد الأصولية يقول المصنف تمهيز الأدلة الأدلة القسمان أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية الأولى هي آيات الأحكام وحديث الأحكام سمية تفصيلية لزلالة كل واحد منها على حكم مخصوص لفعل مخصوص والثالية هي القواعد الأصولية سوم يجمعيه اجماعيا لدقور جمله كثيرة من الادله التفصيليه تحت كل واحد منها واحده منها فقوله تعالى واقيموا الصلاه دليل تفصيلي في حكم الصلاه وقاعده الامر بالوجوب دليل اجمالي في شمول في هذه الايه وغيرها فبمعرفه الدليل التفصيلي وما ينطبق عليه من دليل اجمالي استفاد الحكم فقي الصلاه مثلا حكم الصلاه امر امر بالصلاه الامر امر بالصلاه والامر, والأمر للوجب فقي الصلاه امر بوجوب الصلاه الصلاه واجب ومرجع الادله التفصيليه كتاب السنة ومما تركه الائمه من اجماعيات العقيده ومرجع الادله الاجماليه كتب الشروح هؤلاء القواعد ال الأصولية تلاحظون أولا أن أولا أن نقول القواعد الأصولية هي القواعد الكلية وهي تدرج بالموازات مع الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة تدرج معها فلو لم ندرج القواعد الاصوليه اذا لازم منه ان يغيث كثير من مسائل الاصوليه ضمن حد اصول الفقه ترى اي قواعد الاصوليه كذhra في عموم المواقف لا بالخصوص الطلبه او الامر في الوجوب او النهي في التحليل او او تاخير بيان عن وقت الحادث يجوز غير من القواعد هذه ضد ضد صوره اي داخل في اصول التق و الى باقي كمان ثلاث اطراف ففريده اصول بين هذا بالنحو ترجع عليها والادله المستنبط فيها والقواعد الاصوليه اصول الاخيف ما بين هذه البنيه لكن نرى ان مصنفنا هنا يظهر بين في اصولي الادله المختلف فيها وانما فقط بين ذكر الادله ال مستفاده ها الكتاب السنة راي كتاب السنه والاجماع قياس هذه ما يعنى هذه السنه والجماعه ادله مستفاده الخلاف في مساله القياس متنحز الى هل الاجماع ثابت بطبيعهما في الخلاف يريد المنصرف في كتابه اصول الفقه لم يتعرض بالأذلة المختلف فيها وتناولهم فشركان القواعد الوصولية والقواعد الوصولية كما ذكرت أن تدخلوا ضمن تدخلوا ضمن أصول الفقه وأذلة الفقه لأنها هذه للأذلة الناس التي اغلبها في الجماعية ل للكتب السنه كما فكرنا في مصادر الشريعه فالاذا نقسمها مصنف الى قسمين الدبره المرجعيه واخرى تفصيليه كل يطلق عليها كثير من من, من الغلق الدليل يطلق عليه أيضا باسمين في البرعان او الآية او الحجة او البيت او الامار كل هذه اسميات تفيد معنى واحد لكن الظالم يطلق عليه, عليه حجة او دليل فالصناعة اسمين تجيلة فلقصيرية أدلة التفصيلية إنما تعرفوا عن طريق آيات الأحكام أو حديث الأحكام أو الإسماعات كما ذكرها أو أقيسة في أحكام خاصة فيؤخذ من أحد خاص في حادثة أما الأدلة في المعارضة هي التي يندرج تحتها مجموعة منها ال من التكنولوجيات التي تدخل تحت تحتها وهذه تدخل تحت مجموعه من, من الاحكام التفصيليه التي تؤخذ من هذه التفصيليه قد بينا تصنيفنا لقوله اقيم الصلاه واتسكن ايضا فالامر امر الامر و في الوضوء فالوضوء دفاع من خفث واجب عدلنا وجوبها عن طريق طريق اجماع هو الامر اللي وجب بل انا عرفناه كما بيننا في فزيولوجيا ما عرفناه في بكتابه والسنة ووجدنا قوله تعالى ما كان المؤمنين ولا مؤمن الدين إلا قوى ورسوله عمره يكون لهم خيارة من أمره وقوله تعالى الذين يخاركون عاد أمره وتصيبهم دين وتصيبهم عاده وقعوا فيها أمره وقعوا فيها آيات كثيرة التي تدل على أن أمر يفيد الوجوه فتبين أن الأمر للوجوه وحكمنا على الدليل التفصيلي لقول حقيم الصلاة أن, أن قوله حقيم صلاة أمر بالصلاة يفيد الوجوه فدل ذلك على حقيم الصلاة والي. فشان هذا جريجت اكثر او قاعده الاجماليه التي بينا في الخط فاذا الدليل الاجمالي لا يدخل في الدليل لا ذلك ما الدليل التفصيلي بالتاكيد ولانه الدليل التفصيلي انما المعني به هو علم الثقه وعلم الخلاف ما موضوع علم الثقه كما ذكر إنما هو الدلة الإجمالية الموصبة إلى أحكام الشرعية العملي التي ترتب مصادر التشريع التي تبين أحواله ووال تقلعها تقلعها باستفادة من الحكم للوصول إلى الحكم الشرعي فإذا الحكم الشرعي إنما هو طمع عامل دنيف وقمره الشيخ تكون تابع على الحكم تابع لدنيبه و و بواسطه دنيف الاجتماعي لو توصل الى معرفتي الحكم بالخلاف والدليل تفصيل الموضوع ف هنا عندما معرفة الأدلة التفصيلية توجد الأدلة التفصيلية في كتاب في الصناع في مجمع العلماء وفي العقيسة جدا وهذه إذا كانت على وجه على على وجه التفصيل على وجه الإثمان وبين لأقرأنا مرجع معرفة الأدلة الإثمانية هي الكتب الأصول ومراد في الكتب الأصول التي جمعت مصادر, مصادر التي هي الأصول التي بنيت عليها خواعده التي بنيت عليها خواعد الأصول وهي كما ذكرنا في مطلع شرط الكتاب هي استخراء نصوص من الكتاب والسنة أفاق وإجماع السلب الصالح والفطرة السوية والعقل السليم وكلام العرب يعني العربية والشوائدية وجميع الشوائدية من منقولة من عن العرب فإيضا يسر فيه اجتئات العلمة كل هذه تمثل مصادر بهذه القواعد التي تستفر القواعدها على أساس أنها دلة إجمارية في ان يمكن أن يستخدم هذه القواعد الإجمارية في الوصول إلى الحكم الشرعي العملي من خلال استعمال هذه القواعد اذ سموا ارفقوا شرح العملي من الذين قد يصيبون هذا الذي راى ان يقوله في هذا التمديد ينتقل بعد ذلك الى قاعده في حمل اللفظ نقول في قاعده حمل اللفظ يقول يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا إقارينة أو دليل ويحمل اللفظ على المعنى العرفي المتكلمي دون المعنى اللغوي أو العرفي لليلي وتحمل غلقات الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية أو العرفية وشرعية يلاحظ ها هنا في بدايه تعربه ابام ثلاث الفاظ انا المصنف ذكر المعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعنى الربضي والمعنى المجازي وهي محصوره في هذه الاربعه والدليل للحصر في هذا ان يقال ان الله اما ان يبقى على اصل وضعه واما ان يغير فان غزرت فلابد ان يكون التغيير وقع اما من جهة الشرع واما من فهة استعمال العرقي واما لتفكير في استعماله في غير موضوعه بعلاقة بالقريب سيكون الأول هو هو الحقيقة الغوية والثاني هو الحقيقة الشرعية والثالث هو الحقيقة الرصية ثم بعد ذلك المجال فإذا هذه هذا هو دليل هذا الحصر أي حصر من هذه الجهار يحصر اللفظ من جهة الولى ومن جهة الشرع ومن جهة العرض ومن حيث المجلس فيقول يحمل اللفظ على حقيقته دون مجلس إلا بقرينة أو دليل المجاز هو استعمال الله في ذلك الموضوعه على وجه يمسح لا يصار أم. إلى المجاز إلا عند تعذره أو عند المتنان الحقيقة أي إذا وجدت فلا يصار إلى المجاز فإذا وجدت الحقيقة سواء كانت الحقيقة الشرعية أو الحقيقة عرفية أو الحقيقة لغوية فلا يصاب في المجال يحمل على الحقيقة ما يتعذب حمله عليها فيحمل على غيره لوجود قريب فإذا فالحقيقة هي الأصل والمجال على خلاف الأصل وكل ما كان على خلاف الأصل يقدم عليه الأصل ولذلك إذا دار رفض بين الحقيقة والمجال الواجب تقديم الحقيقة على المجال فالدليل او غرينا صاشفة من ارادة المعنى الحقيقي الى ارادة المعنى مجازة هذا بغض النظر عن فريق هل يوجد مجاز في الشريعة او لا تنزلها وقت يعني. لكن كما اسلف شيطان نتكلم عنهم في يوم إلا بس يعني أنا موضع أكترون صحفة هنا ونشرحه قلت إذا إذا قال قائل رأيت أسدا اليحمد على الحيوان مختلف, مختلف لكن إذا وجدت قائلنا ما نعم هذا المعنى يعني يقول رأيت أسدا شاهرا سيده او توقع حصامي وإتري فيه قرينة أنه فيراد هذا المعنى أو يقول رأيته مثلا رأيته بحرا يحمل على حقيقته وفلق الماء الهاتف ما إذا قال بحرا يقارع كتابا مثلا لا يحمل على غير حقيقته وهي رأى الماء الهائد وهي ما يحمل بوجود قرينا يدل على سعة علمه الى اخره اي لا يرى كثل حفظ فاذا الحقيقة هي القصد وهي لا تستثم المجل بينما المجاز على خلاف الاصل وهو يستخدم المجاز ليستخدم الحقيقه لأنه فرع من والفرع غير كل يعني مستند المجاز في القران الكريم مثلا في حقيقه العلم بعض العلماء توجد المجاز في اللغه في القران عند وبعضهم يرى أنه لا يوجد المجال لا في اللغة ولا في القرآن وبعضهم يرى أنه يوجد في اللغة ولا يوجد في قرآن من ذلك السنة بنام خلاف وبعضهم يرى أنه يوجد إاحبار المجال في القرآن وفي السنة كذلك في اللغة لكن يمنعون المجالس في حيات السفات وبعضهم يرى انه النسبة المجالس تعمل سنة واننا نحمل حيات السفات الحقيقة اذا ليس في حيات السفات ما يقوله اما اما ليس هذه هذا المعنى في معنى اخر ليس صحيح هنا فنحمل فتبقى من الحافظ وبعضهم منع اقصى ذلك هذه انها مجاز وظيفي لافقاء معتقدات يدخل هذا المجاز كعامل مرسل ليس محتقلة الناس وبهي الجميع على المركز <تصفيق> الى افساد العقاد النفلات المجال انه فوق الى رفاء ايات السفد فاذا من عمد هذا الطريق فهنا يبدو انه قالوا انه ي... من في المجاز مطلقا يختلفون مع الذين قالوا اننا نثبت المجاز ولكننا نثبته به الصفات بينا ان المساله راجعه خاصه الى مساله هي الصفات دار ذلول ويستركون مع القاعدين أننا نجري هذه المسائل على الحقيقة أي على الحقيقة فيها. أي نثبت ما أثبتهم خارجهم نوعي تعطيه إلى خليفهم إلى تكييف ويستركون تمثيل هناك ورين أصلاً نثبت هذا المعلان الذي يظهرون فإن أهل السنة في هذا المثال أنا خلاف رضي حيو لي فإنه الذين نفيدون أو استفيدون هنا أو كانت خاضر وحر إذ يعدون في فسؤال القرية يوجب إضمارهم هو عندهم الإضمار علىهم في مكان رسل الامر القريه فما يمكن ان يسال القريه ان العقل اليمن للنفس الانسان الانسان بضرع ويقف على انه امر خاطئ وخطير ما يستطيع ذلك ذلك الذي في السكت هذا ذلك على ان ما راض من ذلك الا قريات وفيه هذه الافكار كل طريق ذكره أنا إذا لي حدث أن أقول أن المسلكة السنة مدينة لأبو لإثبات لا يغزن أنه يؤتي إلى ما ذكره الطريق العقب من أنه يغزن منه الوقوع في الطعامات الشركية وفروج على في التعطيل وفي تشبيل التمثيل الآخر الآخر لا يزمنه ذلك إذا ما عملناه إما للحقيقة أو المجاز في عيب السلسات مطلق ف... يفتح يشئتم في هذا المعنى فقوت عدم قوت به. به ثم عدم القول به في السفر لا يقوم من ناحية من ناحية أنها نتكلم على جهة واحدة نتكلم على أهل السنة تكلمها الطريق الثاني يأكيد أنهم تخذوا هذا المجلس طريقا للتأويل والتحريف والتمثيل إلى ذلك شك أن قول المجلس مستعمله بهذه ال... الكيفية خروج أو إنكار لكثير من الآيات التي فيها إدارة سفات المولى الزبج فهذا الحق يعني المسجد فمن وقع نفسه وأبعد كل من شأنه أن يقع هو أو يقع غيره محاه من كل كتاب الصمت حتى في الوقت. ومن رأى أنه يجلد إثباته ولكن لا يثبت بهذه السفات لأنه السفات تمت المشكلة التي وقعت في هذه في تلك المسألة فلن يثبته هذا ومن رأى أنه في كل شيء إلى أننا نجري على حقيقة ذي من ذلك الكثير والتنسيل والآخرين فأجرعه على حقيقة هذه المساله امور شاقه لا بي تعرف كيف بعد ذلك ويحمل الوقت على المعنى الروحي المتكلم دون ماعى لغوي او روحي ذاته هنا بدعى بالكلام على الحقيقه الروحيه الحقيقه الروحيه ايه تنقسم وا افتخا افتخا ثقه الوطنيه العامه المرادفه هيك او أن يكون ذا الوقت موضوع في اللغه المعنى. لكن الغاء في الع استعمله في معنى افتخ يبقى شائعا شائع في ذلك كذلك استغمر النقط الدرقة هي كل ما ينبه أعلى الأرض سواء كان إنسان أو كان حيوان ولكن الأرض الاستعمال العام استعمل الله الدرقة في وجهة الحافظ كالحصان لغاية الحمير هذه تطلق عليها الدرقة فإذا هنا اللف اصطلح مستعملة وحانئ عن اداه اضافه يسمى بالعرف العام اما الحقيقه العرضيه الخاصه فكانوا يحطون لفظ موضوع للمعنى انوها يستعملوا هذا في في عرف خاص يستعملونه فاصبح يصح يصح الحقيقه العرضيه استعمال حاسم في اقرط وضر و نص استعملون حاسم ويستخدمون اوصوريون استعملنا حرف ونقط غيره غير استعمال عصبي الجر غير الجر المعروف النص غير نص معروف والرحله المعروف والرحل. من ستعملوا في هذه الصورة فإذا ما ذكرت في مثل هذه المعاني حملت على الحقيقة الغرفية الخاصة مثل هذه المجالات التي تعد من مجالاتهم كالنقل ذاتهم قوله يحمل يحمل اللفظ على المعنى العرفي المتكلم دون المعنى اللغوي ولا العرفي لغيره فهنا اذا تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية الواجب التقديم في هذا الحال هي الحقيقة العرفية إجماعا إذا ما أميت الحقيقة اللغوية كنية وأصبح كلمة روكة أما إذا كانت تناسى فيجب حمله الحقيقة اللغوية وتحديمها الحقيقة العرفية مثلاً القال قائل أو حالق ألا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه النحلة الحقيقة الغرثية والأسل من جرعها الحقيقة الغوية والأسل من جرعها والحقيقة الغرثية وأسل من ثمرها فهنا الحقني فالعرقيه مماتره الحق عفوا الحقيبه له قويه انها مصروفه انما ما صرف ايذا لا يتصرف الى ذهن عاقل انه يعقد في جذعها وانما جعل ظنه سنابل وكان هذا يليق اللحظ على حقيقة الهرطية والصينية على الحقيقة الحقيقة اللغوية هذا تحابة المريضة وميثل الحقيقة اللغوية في ماتة كنية ايوه قوله اننا نحمل المعنى العرفي للمتكلم على المعنى العرفي لغيره فاذا فيه من العرفي مقدم على المعنى اللغوي والمعنى العرفي في المتكلم مقدم على المعنى العرفي لغيره يمكن أن نقول هناك ميليات ياران لو أن حاضرين قال ماذا حلف لا يسكن بيتاً والبدوي أنه عنده البيت من الخيام الشعر أنها بيتاً لكن هو العرف عند الحضري ان هذا دفع عنده بيته في خلاف الفدويين هذا بيته فان كان من ناحيه الحقيقه العرفيه يسمى بيته ما طاوله سرنا هون و جعلت بيوت باسم الجلوس الجلوس لان عالم استفكون ايها المطاعم يومنا يقام دلل راسنا سميه بيتك ف ها يقدم يقدم العرب المتكلم وهو الحاضر على العرض على عرض الغيبه مع حقيقه العرضيه غير المستسلم إذا هو يقسم حقيقة العرفية يتكلم على حقيقة العرفية بغيره ثم يقول بعد ذلك وتحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية والعرفية دون الشرعية يعني إنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العربي قدمة الحقيقة الشرعية على العربي وإذا تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية ومن حيث الترتيب فتأتي الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العربي ثم الحقيقة اللغوية ثم الجهاز جاوجز فقرنا هذا الكله إحادة مع إذا لم يريد دليل أو صارف من المعنى الشرعي للمعنى اللغوي من المعنى الشرعي للمعنى العرقي أو من المعنى العرقي المعنى عذاك إحادة ما إذا لم يريد جديد أو صارف يصرف وينادى المعنى الروحي ان وذي جديد صعب فاه جديد مثلا المعروف ان امر الصلاه وذكره بمعنى الدعاء ولكن نفيت حقيقهه الروحاويه لمعناه معنى الدعاء يعني الشرعي المراد به وأقوال وأفعال مفتدعة بالتخبير ومفتدعة بالتسليم وصّونا من ناحية دغوية من الممساك ولكن من ناحية الشرعية وممساك من من طلوع السمسكة والربيع والحج القصد بمعنى لغة لكن من حيث من حيث الشارع في ايضا اقاصا اثار في ال سير في وقت ماض وقت مخصوص على جهه المخصصه في مكان المخصص وايضا بالنسبه للذكر و المراد به النمو لكن في الشراء و في كتب العباده التي تقتصرنا بها الشروط و السبب هذه إذا تعارض هذا وهذا يحمل عبد الحقيقه الشرعيه اذا تعارض امران مثلا حصلت لنا مشكلون في اداره في أو في دي سنه الشرق الامارات انما, إنما يخاطب الناس بشره انما يقيم لهم شرع ولا يقيم لهم احكاما تتعلق باللغه ولا بالعرف انما يبين لهم احكام شرعيه ودي كذا ما دكتور الحقيقه قد صار مباشره الى ا ا يتم الى دكتور دكتور عوض يصار مباشره الى حقيقه الشرعيه دون اللغويه ودون رائي الا اذا دل عليه كيف دل عليها دليل مثل قول الله صلى الله عليه وسلم من دعية أطعام كان صائم على الدرية ومن كان قد يأكل ومن كان صائما فليصلي الأصدر من نحمل فليصلي على الصلاة المعروف يعني لعادة لهذا الغاب ويشتغل بالصلاة لكن وردت دليل آخر دليل آخر لو بنجي خصمنا هذه الصراات القول الذي رجع له في الغالب فهمنا ان الصراات نفسها مراد منها الحقيقه الشرعيه مراد منها الحقيقه اللغويه في جديد في جديد اخر مختلف من حيث التركيب كما ذكرنا انه يكونوا يركون دائما حال التعارض هل هذه الحقائق هنا عندما نقول العقيق ده المعنى يعني ذلك عند الاصولي هي حقيقه صوفيه مجرد ذوق واذا قلنا غواويه هي عند الاصوليين حقيقه الغواويه مجاز عرض اذا اننا نجد لا لا يقاتلون دائما الحقيقه بالمادز فيقولون حقيقه شرعيه مجالهم شرع حقيقه نفسيه مجالهم حقيقه سلوكيه مجالهم فالحاره فان ان كل حقيقه سلوكيه مجال على اساس يقاتل من حيث التقديم تقدم الحقيقة الشرعية ثم, ثم الحقيقة العرفية ثم بعد ذلك الحقيقة الغوائية وهذه هي قسمة الكمون وهو الذي أشار إليه هنا فبدأ بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة الغوائية ثم وجدنا أن الخطيقة الشرعية مفزمة على الكل وكان الترطيب على نحو ما ذكرنا هي الشرعية ثم الورقية ثم اللغوية ثم كما هو معروف في, في العرفية العرفية في المتكلف أولى من غيره وتختم عليه في حالة حدود تعارض في حالة حدود تعارض هذه كلية وإي قسمة الجمهور حيث للأحناف, للأحناف الذين يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرقية يقدمون الحقيقة اللغوية في أصالتها على الحقيقة العرقية والصحيح ماذا فإن الجمهور في هذا التطبيق المنظور تبقى لنا تحدث الامر والنهي والطواعد المتروف ان شاء الله اتعرض له في الجمعة اللاحفة بحول الله والسبحانه اللاحفة